وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ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 فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فثررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُعْسِلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتْ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موطنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين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 قال said, if I came to you with a real thing He said, if you are a real person He took his hand, then if قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجر قالوا لفرعون إن لنا لأجر إنكنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 خذنا لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب ولا أصلب أنكم قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أي يغفر أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن يسلب عباد يإنكم متابعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها هؤلاء إلى شر ذمة قليلون وإنهم لنا يرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوا شرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى نضرب عصاك البحر فلَقَ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ العظيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَمَ الْآخرينِ وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَمْعَهُ أَجْمَعِينَ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 بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مررت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالون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 فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إِن نُّسَاوِيكم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ وفي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم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 إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتموا بطشتموا جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ مُصَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ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 قال اني لعملكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين الا عجزا في الغابرين ثم دم الَاخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 we did not control back outside of us. we have an evil and why not we have been the writling a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 ela diz فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ o تَعْمَلُونَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ que الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ você فِي a senhor والسميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاغون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون